إله إلا إله و يحيي و يموت ربكم و رب آبائكم الأوليد فِي في شكيل العبد فاتقى يوم تأتي السماء بنخال مبيد يغش الناس هذا عذاب أليم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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ 118. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 119. كم تركوا من جنات وعيود 110. وزروع ومقام كريم 111. كانوا فيها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 إنه كان عليم من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبيد إن